فخلصت بفضل الله رب العالمين وحوله وقوته ب ق ا ع د ة ج ل ي ل ة و ف ا ئ د ة ع ظ ي م ة وهي أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا ما اختلطت أ ح و ا ل ه وتعسرت عليه أ م و ر ه وصعبت عليه معيشته ف إ ن ذلك لا يكون أ ب د ا إ ل ا بسبب خلط يخلطه في دين الله رب العالمين و إ ن ظن نفسه من المحسنين وهذا الخلط قد ي ت أ ت ى من قبل القلب أ ح ي ا ن ا وقد ي ت أ ت ى من قبل اللسان أ ح ي ا ن ا وقد ي ت أ ت ى من قبل البدن في أ ك ث ر ا ل أ ح ا ي ي ن ف د ب ر ت في أ ح و ا ل ي وفي أ ح و ا ل الخلق من حولي فوجدت أ ن ه لا ي ت أ ت ى إ ل ى ا ل إ ن س ا ن أ م ر يكرهه إ ل ا إ ذ ا كان خارجا على منهج ربه جل وعلا بكتابه سبحانه أ و س ن ة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد لا يلتفت المرء إ ل ى شيء من ذلك ولا يفتش عنه ولا ي أ ب ه له بل لعله لو بحثت فيه فدل عليه لاستنكره جدا والدليل على ذلك أ ن ا ل إ ن س ا ن ربما أ ل م به أ م ر من أ م و ر الشرك التي حذر منها الله رب العالمين ونبيه ا ل أ م ي ن صلى الله عليه وسلم وهو يظن أ ن ه من خلص المؤمنين ومن كمله الموحدين مع أ ن ه يلم بقلبه من هذه ا ل أ م و ر ما يلم من غير أ ن ي أ ب ه له ولا يلتفت إ ل ي ه ومثال ذلك أ ن القلب قد ينطوي على ا ل م ح ب ة ا ل ش ر ك ي ة فيقدم م ح ب ة الحوادث على م ح ب ة الله رب العالمين ويقدم م ح ب ة ا ل أ غ ي ا ر على م ح ب ة مصرف ا ل أ ق د ا ر وهو الله رب العالمين وقد ي ل م بالقلب شيء من الخوف الشركي فيخشى ا ل إ ن س ا ن غير الله رب العالمين فوق ما ي ق ا ف الله رب العالمين به من وازع عن الشر يدفعه أ و دافع إ ل ى الخير يحمله وهذا أ م ر خفي غامض دلى عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم عندما حذر من الرياء الذي يلم ب ا ل ا م ة ولا ينجو منه إ ل ا من عصمه الله رب العالمين ع ن د م ا ص ر ح ل ن ان ب ي ن ا صلى الله عليه و ع ل ى آله و س ل م أن ا ل ش ر ك أخفى ف ي أمته صلى الله عليه و ع ل ى آله و س ل م م ن د ب ي ب ا ل ن ص ل م ن ذ ل ك أن ي ق و م ا ل ر ج ل ل ك ي ي ص ل ا ف يكون في ر ص ل ه وفي خ ا ط ر ه ب ل ف ي رأي ا ل ع ي ن أ ن إ ن س ا ن ا ينظر إ ل ي ه وسلم ع ن يحسن ويطول في صلاته ما لا يفعل في خلوته منطبقا عليها جلوته ف ي ت أ ت ى منه الرياء الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و وسماه بالشرك ا ل أ ص غ ر أ ن يقوم الرجل لكي يصليا فيزين من صلاته و ي ط و ل لنظر رجل إ ل ي ه وقليلا ما هم الذين ينجون من مثل هذا المحظور الذي دل عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله ل و س محذرا م منه ومنفرا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و وقد يستقيم القلب احيانا على دين الله رب العالمين فيما يعلمه الانسان ويبلغ اليه علمه ولكن اللسان ي ت أ ب ى على ج ا د ة الطريق التي يسير فيها سويا مستقيما على صراط الله رب العالمين ما اكثر ما يقع ا ل إ ن س ا ن في ا ل غ ي ب ة وهي من الكبائر كبائر ا ل إ ث م التي حذر منها ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم قد يتورط ا ل إ ن س ا ن في الكذب وقد يتورط ا ل إ ن س ا ن في ا ل ن م ي م ة وفي ج م ل ة ع ظ ي م ة بل في ج م ل ة آ ف ا ت اللسان التي بينها لنا ربنا في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه ا ل أ م ي ن صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم يقع ا ل إ ن س ا ن في مثل هذه المحظورات وهو لا ي أ ب ه لها ولا يلتفت إ ل ي ه ا بل يعتقد في ق ر ا ر ة قلبه وفي خاصه نفسه أ ن ه من خلص المؤمنين ومن كمله الموحدين وهو ملم بكل هذه الكبائر التي لا غفران لها ل أ ن ه ا تعلقت بحق العبد حتى يغفر العبد نفسه ولو كان المرتكبها من الشهداء شهداء الدنيا و ا ل آ خ ر ة كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم وقد ي ت و ر ت ا ل إ ن س ا ن في كثير من المخالفات يقع فيها بدنه وايه ذلك وعلامته ودليله قول الرسول صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم فيما لا يلتفت إ ل ي ه ج م ل ة ك ث ي ر ة من المؤمنين الصادقين نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أ ح د ا و إ ن م ا أ ت و ا من قبل الجهل ومن قبل عدم الالتفات إ ل ى المقاصد التي دل عليها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و أ ل م ي أ ت ك قول نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش واللسان يزني وزناه الكلام و ا ل أ ذ ن ا ن تزنيان وزناهما الاستماع والرجلان تزنيان وزناهما المشي إ ل ى المحرمات والفرج يصدق ذلك أ و يكذبه فانظر كيف دل نبينا صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم على زنا الجوارح يتورط فيه من يتورط ثم تتعسر عليه أ م و ر ه وتنسد في وجهه سبل الرشاد والخير وتتعسر عليه معيشته وتصعب عليه حياته وهو ي ت أ م ل في نفسه من أ ي ن أ ت ي ت ولا يدرس ثغرى الذي منه نفذ الشيطان إ ل ى تعسير أ م و ر ه عليه ن س أ ل الله السلامه والعافيه ولو ن لدله الله رب العالمين ب ه د ا ي ة التوفيق في قلبه على المنح الذي عليه يستقيم من أ ج ل أ ن يخرج مما تورط فيه من كبائر ا ل إ ث م والعصيان التي لا يلتفت إ ل ي ه ا إ ن س ا ن إ ل ا إ ذ ا عصمه الرحيم الرحمن ن س أ ل الله أ ن يعصمنا من الزلل بحوله وقوته وهو على كل شيء قدير إ ن الرسول صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم دلنا في الحديث المتفق على صحته من ر و ا ي ة أ ب ي ه ر ي ر ة رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم قال لم يتكلم في المهد إ ل ا ث ل ا ث ة عيسى بن مريم وفي عيسى عليه وعلى نبينا أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة و أ ز ك ى التسليم آ ي ا ت بينات فمن ذلك ما كان في حمل أ م ه إ ي ا ه ف إ ن الله رب العالمين خلقه من غير و س ا ط ة ذكر و إ ن م ا أ م ر الله رب العالمين الملك فنفخ في مريم عليه السلام فحملت بعيسى عليه وعلى نبينا افضل ا ل ص ل ا ة و أ ز ك ى التسليم ومن آ ي ا ت الله رب العالمين في عيسى عليه السلام ما كان من وضع أ م ه إ ي ا ه يعني من ولادتها له صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ل أ ن ه ا لما وجدت مس المخاض ببطنها وعلمت أ ن س ا ع ة ولادها قد دنت ل ج أ ت إ ل ى جذع ا ل ن خ ل ة ب إ ل ه ا م الله رب العالمين إ ي ا ه ا و أ م ر ه ا الله رب العالمين أ ن تهز إ ل ي ه ا بجذع ا ل ن خ ل ة وجذع ا ل ن خ ل ة كما هو معلوم لا يمكن ولو توفر عليه م ئ ة من الرجال ا ل أ ش د ا ء أ ن يحركوه تحريكا يمكن أ ن يساقط بسبب هذا التحريك رطب جني مما تحمله على جذعها ت ل ك ا ل ن خ ل ة ولكن الله رب العالمين ي أ م ر مريم وهي فيما هي فيه من آ ل ا ف الوضع ومن كرب الحاله التي وصلت إ ل ي ه ا وهي تعلم أ ن بني إ س ر ا ئ ي ل لن يخلوا بينها وبين ما قد أ ت به من أ م ر الله رب العالمين حتى تنجو سالمه ومع ذلك ي أ م ر ه ا الله رب العالمين أ ن تهز إ ل ي ه ا بجدع ا ل ن خ ل ة من أ ج ل أ ن تساقط عليها رطبا جنيا فتنزل من غير أ ن يمسها سوء رطب ت أ خ ذ ه ا مريم من أ ج ل أ ن تطعمها وفيه من ا ل آ ي ه ما فيه ثم أ ي ض ا في عيسى عليه السلام من الآيات البينات ان ل ل آ ي ي ا ا ت ب امه ت أن أ لما حملته على يديها و أ ت ت به إ ل ى قومها أ ش ا ر ت إ ل ي ه فتكلم في المهد كما أ خ ب ر الرسول صلى الله عليه ه وعلى ل آ وسلم بل كما أ خ ب ر الله رب العالمين في محتم التنزيل لم يتكلم في المهد ي إ ل ا ث ل ا ث ة عيسى بن مريم وصاحب جريج يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و كان جريج رجلا عابدا قد أ و ى إ ل ى ص و م ع ة كما بين الحديث بنيت من اللبن ومن الطين ف أ و ى إ ل ي ه ا الرجل متعبدا لله رب العالمين وحاله قد انتشرت بذكرها الحسن الطيب حتى استشرت في الناس واستفاضت ثم ان بني اسرائيل قد ت ب ا ك ر و ه بعد حين كما اخبر رسولنا صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم جاءت أم جريج إليه لحاجة يقضيها لها أو من أجل أن من جريج لحاجة تزوره إليه يقضيها لها فنادت و ج د ت صلاته ه في في صلاة ف ل بين يدي ل ل العالمين ه رب ا ن ف عليه يا جريج و أ ق ب ل الرجل يناجي نفسه يا رب أ م ي وصلاتي ف أ ق ب ل على صلاته ولم يلتفت إ ل ى أ م ه فعادت ثم جاءت م ر ة أ خ ر ى فنادت عليه ف إ ذ ا هو في صلاته و أ ق ب ل الرجل يناجي ربه تبارك وتعالى قال يا رب أ م ي وصلاتي ف أ ق ب ل على صلاته وودع أ م ه تاركا إ ي ا ه ا فلما جاءت في ا ل م ر ة ا ل ث ا ل ث ة قالت يا جريج وهو في صلاته أ ق ب ل على صلاته وترك أ م ه فغضبت عليه غضبا شديدا فقالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات إ ن الرجل يمكن أ ن يصل ب أ ب ي ه أ و ب أ م ه إ ل ى م ر ح ل ة من الاغضاب بها يدعوان الله رب العالمين عليه د ع و ة م ل ا ز م ة تتعسر بسببها أ ح و ا ل ه حتى يلقى وجه الله رب العالمين غاضبا عليه ص ا خ ط ا عليه دنيا و آ خ ر ة ويفتش ا ل إ ن س ا ن في نفسه من أ ج ل أ ي شيء تعسرت علي أ ح و ا ل ي ومن أ ج ل أ ي شيء صوبت علي معيشتي وهو لا يدري أ ن ه تورط في عقوق ل أ ب ي ه أ و ل أ م ه أ و في إ غ ض ا ب لهما أ و ل أ ح د ه م ا حتى د ع و ا أ و دعا احدهما الله عليه د ع و ة كانت م ل ا ز م ة فتحت لها أ ب و ا ب السماوات كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم محذرا لا تدعوا على أ و ل ا د ك م أ ن تصادفوا س ا ع ة إ ج ا ب ة فيستجاب لكم فيهم ن س أ ل الله أ ن يحفظنا بحفظه أ ج م ع ي ن قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات ثم إ ن ه ا قد اختارت له ح ا ل ة من الحالات التي تتناقض تماما مع أ ح و ا ل هذا رجل يقبل على صلواته م ت ح ن ف ا ثم إ ن ه ا تاتي اليه ببغي تتمنى على الله رب العالمين في ق ر ا ر ة نفسها الا يموت حتى يرى وجهها وهو على نقيض الحال التي من أ ج ل ه ا أ ق ب ل على الله رب العالمين وترك أ م ه ويا لها من د ع و ة ن س أ ل الله رب العالمين السلامه و ا ل ع ا ف ي ة منها أ ج م ع ي ن ثم إ ن بني إ س ر ا ئ ي ل تذاكروا جريجا و أ ح و ا ل ه وعبادته وكانت بغي فيهم يضرب بحسنها المثل فقالت لما ر أ ت ه م ي ت ذ ا ك ر و ن ه بحسن ا ل س ي ر ة و ح ل ا و ة السلوك إ ل ى الله رب العالمين إ ن شئتم ل أ ف ت ن ن ه لكم فتعرضت له ف أ ع ر ض عنها ثم إ ن ه ا أ ت ت إ ل ى راع كان ي أ و ي إ ل ى ص و م ع ة جريج ف أ م ك ن ت ه من نفسها فوقع عليها ف أ ح ب ل ه ا فلما س ت ت م حملها ووضعت جاءت به إ ل ى بني إ س ر ا ئ ي ل فقالت هذا ولدي من جريج ف أ خ ب ل و ا عليه فاستنزلوه وهدموا صومعته وضربوه فقال ما ش أ ن ك م قالوا وقعت على هذه البغي ف أ ت ت منك بهذا الولد قال دونكم هذا الولد احضروه إ ل ي فلما احضروه اقبل عليه فطعن في بطنه فقال ابن من أ ن ت فقال أ ن ا ابن الراعي وعندئذ أ ق ب ل و ا عليه يقبلونه على ر أ س ه ويديه وقدميه فيما يتصور المرء في مثل هذه الحالات ثم قالوا له ي ص ت ر ض و ن ه أ ر ن ا ب أ ي شيء تريده وسوف تجدنا عند حسن الظن بنا إ ن أ ر د ت أ ن نعيد لك صومعتك بناء من ذهب فعلنا قال لا بل أ ع ي د و ه ا من طين كما كانت وفيه دليل عظيم على صبر هذا الرجل إ ذ صبر على ما أ ج ر ا ه الله رب العالمين عليه من المقادير التي جرت عليه بسبب اقباله على صلاته ص ل ا ة النفل أ م ا الفرض فلا يقطعه المرء أ ب د ا من أ ج ل أ ح د و أ م ا النفل ف إ ذ ا كنت في ص ل ا ة النفل ودعاك ابوك أ و دعتك أ م ك و أ ن ت تعلم منهما س ا ع ة ا ل أ ف ق وترى منهما ر ح ا ب ة الصدر و ج و د ة التفكير عليك أن تدل على تدل حالك ان بانت تنحنح او ر فليس ع صوتك ب ا ف ر بالذكر ا او ء ة وانت في صلاة النفلي أو تقول او ب ح ا ا ن لك ل الله, سبحان الله وأنت تعلم ما عليهما من ساعة الصبر الوفق ه سبحان سعة رحابة وانت ما واما من ومن اذا ابدا ن من كزازة ا ل ط ع بمكان فليس لك أبدا ان تضل في ص ل ا ة النفل وابوك او امك يدعوانك او يدعوك احدهما ثم ت ق ب ل على الصلاه و ل اما تجيب واحدا ن ه م وإنما ينبغي عليك أن تقفى الصلاة عندئذ الصلاة عليك صلاة النفلي تقفى ت جريج ي تجيب ب آباك أمك أو أما ج ف إ ن ه كما أ خ ب ر نبينا صلى الله عليه ه وعلى ل آ وسلم مضى في صلاته وعندئذ ل ثلاث م أمه مرات متكبرات يجب حتى د ت عليه ع أمه غاضبة و عليك أ ن تلتفت إ ل ى المغزى الذي دل عليه في ب د ا ي ة هذا الكلام بحول الله رب العالمين وقوته ان ا ل إ ن س ا ن أ ح ي ا ن ا تتعسر عليه أ م و ر ه وربما تشتبه عليه مسالكه وربما تضيق به سبل ا ل ح ي ا ة وربما يجد م ن العسر وقد ا والشدة الحياة ما يجد. ثم لا يدري ان ذلك بسبب انه ل ذلك لابيه أو لامه أو له ج يجد ه معاه د يدري او او و في ثم عاصم ما بسبب يظن بعض الناس ان البر بالابوين انما هو فيما وافق الهوى بمعنى ان الانسان اذا امره ابوه او امرته امه بامر يوافق هواه هو فانه عندئذ برا بهما فانه يفعل ما وافق هواه من أمر, أبيه أو من امر امه ن امر م والشان في البر ليس كذلك وانما الشان في بر الابوين ان تكون لهما طائعا فيما تكرهه لا فيما ترضاه أ م ا فيما تحبه وترضاه فليس ذ ر ا ب ا ل ح ق ي ق ة و إ ن كان ذ ر ا على وجه صحيح يمكن أ ن يؤول عليه ل أ ن ك تاتي بما تهواه نفسك ويحبه فؤادك و أ م ا ا ل ذ ر الصحيح فان تؤمر ب أ م ر تبغضه نفسك وتكرهه ذاتك و ي أ ب ا ه فؤادك ثم عندئذ تنزل عن علياء هواك بذروته إ ل ى ط ا ع ة أ ب ي ك أ و ط ا ع ة أ م ك ه ذ ا هو البر الذي دل عليه نبينا صلى اما ل ل عليه وعلى آله ل ه و س أ م الثالث في الذين تكلموا في المهد ي فيما أ خ ب ر ن ا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و فهو صبي رضيع كان يلتقم ثدي أ م ه راضعا ثم مر رجل ب ب غ ل ة ف ا ر ع ة و ب ش ا ر ة حسنه ة فلما ل مر ع ي وعلى أمه وهو ولا رضيع لا يبقه شيئا ولا يملك كلاما أمه يبقه شيئا ببنت في شفع و إ ن م ا مر الرجل فقالت ا ل أ م اللهم ا جعل ابني م ث ل ه و عندئذ التفت فقال اللهم لا تجعلني م ث ل ه ثم مر ب ج ا ر ي ة تضرب و يقال لها ز ن ي ت ي س ر ق ت ي فقالت ا ل م ر أ ة د ا ع ي ة لبنها ا في ظ ا ه ر ا ل أ م ر اللهم لا تجعل ابني م ث ل ه و عندئذ و د ع ثدي ه ا ل ذ ي كان ي ل ت ق م ه ماصايا و و ض ع الرسول الله ع الرسول ص ل ي ه ه الله عليه وعلى آ ل ه وسلم كما يقول ر ا و الحديث سبابته في فيل يحكي ح ا ل ة رضاع الصغير لثدي أ م ه فترك ثدي أ م ه و أ ق ب ل فنظر بعينيه إ ل ى ا ل ج ا ر ي ة تضرب وتهان وتزفو ي ق ا ل لها زرقت سنيتي سرقت زنيتي وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل وعندئذ أ ق ب ل الغلام لما دعت أ م ه الا يجعل الله رب العالمين ولدها مثل هذه ا ل ج ا ر ي ة فقال اللهم اجعلني مثلها اللهم اجعلني مثلها تراجع أي هذا الرضيع وأمه تراجع معا فيما قد قال وقالت فقالت له أي لرضيعها هذا له رجل له وأمه مر وعندئذ إني حسنة فقلت اللهم اجعل ابني أي أي قد قد فقلت شارة بي فقلت انت اللهم لا تجعلني مثله ومر بهذه ا ل ج ا ر ي ة تضرب ويقال زرقت سرقت زنيت فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فانت قلت اللهم اجعلني مثلها فقال اما الاول فكان جبارا عنيدا فدعوت الله ان لا يجعلني مثله واما ا ل ث ا ن ي ة فهي م ظ ل و م ة م ح ت س ب ة تقول حسبي الله ونعم الوكيل فقلت اللهم اجعلني مثلها المرء يمكن ان تتعسر عليك و ه عليه أحواله وأن لأنه يتأتى منه تتبدل ذ ن ب عظيم يعصي به اليك ل ل ل ه رب ا ا ع م ن هو لا يلتفت إليه وخذ لا يلتفت ل ي إ مثالا واحدا مما ذكره رسولنا صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ثم قس عليه حالك وعندئذ تستطيع أ ن تعلم أ ن ك إ ذ ا ما دعوت في ا ل ش د ة فلم يستجب لك من أي باب أتيت. ولماذا سدت عليك ل من م أي أتيت باب ا ا سدت س لك ولماذا خلي بينك وبين نفسك حتى تشعبت بك الظنون واختلفت عليك ا ل أ ح و ا ل وناشتك سهام ا ل أ ع د ا ء ورماحهم حتى تنصل اللحم وتناثرت العظام بين ذلك ن س أ ل الله أ ن يسلمنا أ ج م ع ي ن يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم انطلق نفر يعني في من كان قبلكم من الأمم فآواهم المبيت انطلق قبلكم الرسول وعلى وسلم فآواهم صلى الله آله ثلاثة الأمم إلى كان نفر من من غال فلما دخلت ثلاثه نفر الغار نزلت صخره فسدت باب الغار عليهم والغار قوه في الجبل لا يمكن للانسان اذا ما سدت عليه ان يخرج منها بل انه يكون معرضا لعدم التهويه لا لجودتها ان يموت اختناقا فضلا عن ان يموت عطشا وجوعا رب بصالح العالمين أعمالهم فقال أ ه م يا ي رب اللهم إ ن ه كان لي ابوان ي شيخان ي وكنت لا أ غ ب ق قبلهما أ ه ل ا ولا مالا أ م ا ا ل غ ب و ق فهو سقي العشي يعني كان يروح إ ل ى أ ب ي ه و إ ل ى أ م ه بغنمه أ و ب ا ب ر ه أ و ببقره فيحلب شيئا من ذلك ثم لا يسقي أ ح د ا من أ ه ل ه لا ز و ج ة ولا ولدا ولا مالا يعني ولا رقيقا حتى يسقي أ ب و ي ه الشيخين كما ذلك كان كبر بهما مبالغا عليهما مرة متأخرا لأني قد يعني من المرح الحديث أبواني شيخاني السن قالوا الشجر دل قد قد على لي بلغ لأني تقلبت أجل الرعي يعني يعني فأبعدت في إني صبر رحت جدا. ثم إني جئت ف وقع ج د ت ه م نائمين ا و د حملت الغبوق ل ل ى يدي ف م الرجل رأيتهما نائمين ا وقع ل ج و د ة ما هو عليه من ا ل م ر ا ق ب ة ولعظم ما هو عليه من ا ل إ خ ل ا ص لله رب العالمين فمن عادته وربما انتبها وهما شيخان كبيران وضع نفسك مكانه وهما شيخان كبيران يؤرقان كثيرا كحال كبار السن في ليلهما الذي يطول احيانا ك أ ن م ا شدت نجومه بامراس كتان الى صم جندلي اما الواحد منهم فقد ي ق ر أ يعرق في ليله فلا يجد ابنه قد اتى بالغبوخ فيظن به الظنون او ربما و ر م ا وجد في نفسه شيئا من الاشفاق عليه انه قال فعادته لمكروه اصابه والرجل لا يريد ان يروعهما ثم ايضا ان وراء هذا الرجل اهلا وولدا من الصغار الذين قال عنهم بعد حين والصغار يتضاغون يعني يكون من شده الجوع بين رجليه وانا واقف احمل الغبوق بين يدي حتى برق الفجر فقاما فسقيتهما أهلي وقبل مالي كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ف إ ن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك وابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه ف ي كل مرة م ب ق د ا ر الثلث ح ت ى فك الله ا ا ل ل رب ع م ي ن أسرهم وأطلق الى ل العالمين الآن ل ه قيدهم رب ع نفسك قص ح ابويه ل الرجل رجل إلى هذا هذا يأتي أ باللبن عشيا فيجدهما نائمين وما عليه حينئذ أ ن يقف بين يديهما و أ ن ي أ ت ي الصغار من ولده هو الذين يتفطر الكبد شفقه عليهم وينصدع الفؤاد ر ح م ة بهم ل أ ن ه م يتضاغون كما قال عند رجليه من ش د ة الجوع و أ م ا هو فواقف بين يدي أ ب و ي ه النائمين يحمل اللبن على يديه وحال الكرب ف عندك عافاك ل ج م ا ق ا ل ا ل ر س و ل صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و ع ل ى آله ل و س م ف ي ن واياي ه م ا ل م س ت ق و ل م ي ق د ولدا م عليهما مالا ولا ل ا و ن قس ح ا ل على حال هذا ر ج ل ل ا ا ط ئ ع لله ل ل رب ا ا ع م ي ن وحال الكرب عندك عافاك الله رب العالمين و إ ي ا ي والمسلمين اجمعين وحال الكرب عندما تقع في أ م ر تكرهه ثم تتوسل الى ر ج ل الصالح ل إ الله رب العالمين أم الأم بل تقديم ما هو أدنى من من الأب والأم نسأل أن أكرم الأكرمين تقديم تقديم ما من من جميعا جميعا بممه وكرمه عندك على على عباد يهدينا وجوده ذلك والرفيق الزوجة الصاحب الله سواء الصراط الله بل إلى هو وهو إ ن الله رب العالمين ق ض ى في ق ر آ ن ه العظيم أ ل ل ه يشرك و ا به شيع ئ و ب ا ل و ا ل د ي ن إ ح س ا ن ه ل أ ن الله رب العالمين مضت سنته ل خ ل ق ه في ا ل أ ر ض أن ي د ل ه م ب ا ل أ م ت ا ر ا ل ظ ا ه ر ة على ما خفي عنهم و غ م ض على ع ق و ل ه م و قلوبهم الله رب العالمين ي ض ر ب لنا ا ل أ م ث ا ل إ ذ ا كان أ ب و ك و أ م ك ه م السبب ا ا ل ظ ا ه ر من أ ج ل وجودك في ا ل ح ي ا ة و هي نعمت ة تحسها ح ب ولذلك ا وتجدها بجوارحك س ك أنت تكفر ت ب ثم ك النعمة وأنت تستعصي على أمرهما الغيبي الخطي ا على للسبب ل وأنت فأنت تستعصي ي م تره ت الأعين و ن أشبع ولذلك امر ل ولذلك ن ة أ الله رب العالمين بالشكر له والشكر للوالدين معا ان اشكر لي ولوالديك إ ل ي المصير ل أ ن ه م ا كانا سببا ظاهرا في وجودك وفي ج و و د ك النعمه عليك وفي الاحسان إ ل ي ك والبر بك ف إ ذ ا كنت كافرا بهذه ا ل ن ع م ة ف أ ن ت لما وراءها أ ك ث ر ولذلك لا تجد أ ب د ا بحال من ا ل أ ح و ا ل عاقا لوالديه أ و ل أ ح د ه م ا يمكن أ ن ي س ل ك في ج م ل ة المؤمنين الصادقين وإنما يكون أكثر ما يكون لله رب العالمين الذي أوجده والذي غذاه ورباه وأنعم العالمين ما الذي غذاه أكثر رب لله إليه إليه وأحسن إليه وأفضل عليه وأجمل إليه عليه به ان ل ل الذي إ ج م م ا ي ك به أن ن يعد إ س الله ن إن ا سويا رب العالمين قضى الا تعبدوا الا اياه إحسانا. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم في وصيته التي ذكرها الضرباء رضوان الله عليه فيما صح عن نبينا صلى الله قال عليه صلى عليه وعلى آله وسلم أبو عن صح أ ط ع والديك و إ ن ه م ا أ م ر ا ك أ ن تخرج من دنياك لهما、تخرج. أطع و ا ل د ي ك أمراك وإن أن هما ت خ ر ج من ن د يعني ا لهما ك يقام. لا تخرج من دنياك بمعنى أ ن تقتل نفسك حاشا لله رب العالمين ولكن إ ن ه م ا أ م ر ا ك أ ن تخرج م ما ملكت يمينك ومن كل ما انعم الله رب العالمين عليك به من ن ع م ة ظ ا ه ر ة حتى التşEvet الذي لا يوار العورة. و إ ن ه م ا أ م ر ا ت أ ن تخرج من دنياك لهما ف خ ر ج كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و ومن ما ورد في ا ل ق ر آ ن العظيم وفي ا ل س ن ة ا ل م ط ه ر ة صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و خلص ع ل م ا ؤ ن ا ر ح م ة الله عليهم ورضوانه إ ل ى ق ا ع د ة ع ظ ي م ة جدا وهي أ ن ما أ م ر به الوالدان أ و نهيا عنه مما ليس بمحرم في دين الله رب العالمين فهو فرض عين على الأدناء يعني إ ذ ا أ م ر ك أ ب و ك أ و أ م ر ت ك أ م ك ب أ م ر ما دام ليس بمحرم في دين الله رب العالمين فهو فرض عين عليك أن أن أن وإنما فرض عين عليك أن تضيع وأن تلتزم بما أمر الأمين تناقش وإنما عين بيّن الله رب العالمين ونبيه تسوث تؤخره تضيع تلتزم ولا ولا بما كما الله الله فيه فيه فرض يجوز يجوز عليك عليه به آله وسلمه وعلى لك لك صلى رب بل إ ن أ ب ا ه ر ي ر ة رضوان الله عليه دلنا على أ م ر عجب فقال إ ن من البر ب ا ل أ ب ي على سبيل المثال الا تمشي أ م امامه ه ل ت ش ي أمام أ ب ولا تجلس في مكان يعلو عن مجلسه الذي يجلس فيه ولا تناديه باسمه و إ ن م ا ينبغي عليك أ ن تسير خلفه ك ا ل ع د الدليل إ ل ا إ ذ ا كنت موطئا ا له الطريق ولا تجعل أ ح د ا يفرق في السير ولا في المجلس بينك وبينه لأن كبعض البعض تجعل منه م فلا ف ص وانما ل ع بعضه و ن تجلس م ل ا ص ق ا لابيك متاخرا عنه شيئا وهي من مفردات الادب التي كان يعلمنا اياها اباؤنا في الزمان القديم واما